الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى لي وأصحابه من اتدى بهداه لو أنا كاني درس يدرس شبهات قشينا لا براحتها لشرح الشيخ. لشرح الشيخ فوزان بو أو كتابة ك ب شبهي شعرم درس بيها لا درس كاني لو أنا كاني الرابردو شبه كاني يك مدو مساهم بيك جار شعباسيكه وشرح ماكده ولو شو ردي شبه كان درايا و باز لو مشركين لزمان امام محمد كوري عبدالوهب كما بست للمشركين و كوتمان هر او خلقه اكا نجو رجو طاعده اكا بلا مهاوري غير خواه اكا او مشركه اگر چي للاي زور به خلقه انا ولا مسلمان و نجوه اكا نبراه شرك و توحيد شيا. كتو موحد بوي أجرؤ تجار رسول الله يا عبد القادر بوي بمشترك بوي الشيخ دائما تركيز له كاتو له مشترك كان ما بس تبي مشترك زماني خويتي إذا هنا شو هنا كيقل أنا أو دواء كان لبروي جاه يعني دواء كان لبروي أواني شفعة عتيان وهروها وآتاني إيه وبعسى كن أوه أنا اللي أصنامها تتخوارون نجلس كساني وكم إيه ما ك محمد عبد الله شبه عصري يا أوانا. أم أوان من خيان شبه حالتها موضوع ايتيه بيشوا يعني او اتاني سيديكا او اتاني كهات تخادو او وباسغن لاصنامها تو تخار امر علمان كان, كان إو لم الله انشي يا خدواني دفاع علمان يتكانكن الله نواتاني وباسغن يحكم بما ولا سيهودا نفسي يعني شو بكان تمشاكچونا بسيهودا تو تخاروا خيت بارو تعالى تخاروا بأجداره والنقطة هذي. ولا ليش هو بهي أمره شهق شو بهي شعرا فإن قال قا فإن قال أنا لا أعبد إلا الله. ومشو بهي شعرا ما؟ من الأخو زيات الكسي بارستم وهذا الاتجاه إلى الصالحين ودعاءهم ليس بعبادة. من كاتك أنا دم صالحين ياخد دعاء دواليه دكان أمام بعبادتي نازانم. أما أنا عبادة نين. أما فكون كابرا عليه أمانة شفاعتي أندروت يا مانا جاهي عن هي أمانة ريز عن هي وأمانة أكرمن أم دواء عن اللي بكم وأم دواء اللي لا يكابرا يمشيق بعبادة نازانية أما يشيك ترى لا شوفها كه كهذا ببين السر به زين مضموني أم به للدعاء بالتفصيل بعزة لكن استوردوا ورد الشرح يا كن الله شهادة فرمة إذا كان يعترف أن العبادة حق لله عز وجل اقر اعتراف بكا بوي دان بني بوي كعبادة تنها حق خواها حق كزنيا وأنه لا يجوز عبادة غير الله وناش بعبادته غير خواه بكري ولكنه يقول الالتجاء ليس من العبادة فهو جائز ما لام او الاشي عبادة التجاء بلام واتخدان بطال خواه تعالى فناش بخواه تعالى اما عبادة دنية كتجائزة بصالحين بقري بملائكين بقري ببيعوشعكان بقري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 في اللي يودس بيبكي عبادة إياه عبادة يعني كابراهيزاني وكوخي باسي كا كمدورة طبعًا إيان أو تنايزاني توشبي على كباشة مهذب نازاني تقول له خطوة على إتجاه ها إيان وتبغى غلط تفسيره قال آخر أما عبادة دنيا إتجاه عبادة دنيا كوا تك شون أم أم ردي شبهه إينو أبن طريقه يا ردي كإينو فيعني ولا تعريف عبادة ما بوك زين ايزانيان طبعا عبادة الشيخ الإسلام فرمي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة تعرفي كزوج واني كبه بو كوكروي همو أو توكاراني كبنهان بيا أشكرابي كخابي يخوش به هاتشي خواب يخوش لو يقولون ان كان يقولون ان الناس بيوت ان تو دعایشش فادله خواب من چطوری میشه فادامی خواب؟ عظیم باله. ای پی بپی توانشو. پی ناخوش نیه تو بقیه اوبلاي خواب دروسکار باله. پی ناخوش نیه تو بقیه اوبلاي پرسرا باله. به همه آنچه اش پی ناخوش ات تو بقیه اوبلاي بو ابره. حکمرانی آوج بجی اکره. همیشه پی ناخوش آن همیشه شرک. بیا گذار می‌بینیم که وقتی چه شی مضمونی که شکی اون لواه بغلط ل مسئله خواتی جیشتون ل پرستار جیشتون اون واژهان الله عرض و دروس کردو او شرکت تو آبز اون راستا و شرکت بس هر ونیه بتنا شرك زوره بای برهم براکی کبریتی ل عباده ل توحید ل خواب پرستی هم بدش تعریف مان که همو تاکو کردویک عشق داره یابنها خوابی خوش بخوای راستی دی سبب پرسی این عی خوابی خوشه يا عبد القادر يا رسول الله يا فلان نخبي خوشنيا. هاي بيخوش بلي يا الله بل خويه فرمي وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب وجيب دعوة الداعي إذا دع. يا بوخوي الله يا عمدي خوا فرمه عليه الصلاة والسلام فرمي أو كسي دواء لإخوانك من لم يسأل الله يغضب عليه هوي. نكره وندب بيخوش وتداوي لك أي أوي دواشي لأنك غضبي لي أجريه كاتدوى لغيري خوي بك أي غضب لي أجريه أنا عبادة. هو بو مسائل لعبد يكن بو, بو مسائل مسائل مساي ل مساي بو بو ل ل ضمن عباداته ل ل ل ل ل كان حكم ل ل ل ل ل ل ل ل على ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل من ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل كيف يشوفك أيش ممكن؟ بлин آخر خودي أو ببريو بردني يا سايك شخصي بوداني داني كإطاعة إطاعي شبوخو عبادة يا كات تطاعي شخصي كتكدو كات عبادة يا لين شيطان أي علمانية كانت مانش شيطان كده. شيطان إيماني بأخوها شيطان نال إخوانية شيطان إيماني ببهجتي نال بهجني شيطان إيماني بقيامدني نال قيامدنيا حتى أعطي ربي أنظرني إلى يوم يبعثه لو أني علمانيكي وقلت براش بقيامتي شهرنا به وقوة بجهل كان بل رأسك بس قيامة الدنيا. هيا لو أني كساني وات أنتها به كواتته بو كلمة ناببة مسلمان مسلمان أوي التسليم بهموا قولوا فعلي كأخوة بيخوش اعتراضي ليه قولوا فعلي بكأخوة بيخوش به؟ بي؟ كافر به ما لا سطح أن أعطينا عبادة بأخوة بك إياك كيتر كشير كتكر كافرة بدرتي ط مو الشيطان بس ما هو ندر شو هو تيسج زبر وتيسج دنابة يطعي خويكه يطعي هواي خويكه كهذا يطعي هوا تيا شركة زليريا ب cabralين ألين ورد ت تعريف عبادة هو أجدار من المناقشات لجل شيء مو إنه من هو شركة هي شركة نيا هو كفر هي كفر نيا آية هو بيدعيها بيدعنية توه السر أصله كه جاله التعريف بيدعم أبوه كه تعريف عبادة أبوه شركه تعريف شركة مو جاینا وقت ایزانه یا نه ایزانه یا ایزانه یا اگر زانی طبعا همش زور دو اگر بی زانی وانه اگر ناشی زانه پیام تو چو اشتگنا زانی یه تفاصیلی آوشته افرادی آوشته مردکاری آوشته با غلط تعتفسیل که یهانو طبعا غلط بود تفسیل که اوکو زور امره امرو زور بی زوری بتعت بغلط آوشتیم آن مان بود تفسیل که جاتوبم شواز جوابی تو فإن فإنك تقول له الاتجاه إلى الله عبادة خد الاتجاه عبادة نازن الجاء عباديا تقول اتجاه شيء بي بو بنا قلت نب تو بي, تو بي. غير الله في لا يقدر عليه إلا الله شرك أنا قلت مش بغير خويت الله خد أنا غير خويت الله كوالش منها ولا لا يقدر عليه أما لوش تكأتوا لأن من التجأ إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك مع الله في لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. تبروي التجأ وغيري خواه تعالى ل لنا رحّت كأنا أو كشركي بأكبر دوا أشرك مع الله في ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ليش تكنا خواه أنا بكسر دصلاتي بس لانية. أجبته دوا تعالى بكي. أنا بقدي بغير خواه تعالى. ليش داني كا إلا خواه دصلاتي بس لاه أو شرك. لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. كذلك مستربع ناشر به كهوارك شدوا دعاك قبلك شيء جواب اياته الا هو ويكشف السوء ناره حتكا لابا وهو الملجأ سبحانه خويت عليك يا بيبي كندا تناغي خومن ولذا لجأ اليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول سيدي ام عبارتك الحديثي بغمرك هات وعلى صل وسلم لا ملجا ولا منجا منك الا اليه خايا انا غني رزغار بني يا نجات بني لا تو الا ببين ولايته اقل بما عذابي رزغار رزغار بين ابي بينه ولايته جنا كزناتو اني فنامان با كزناتو اني رزغار مانكا قل اني لا يجيرني من الله احد خا يغرب بيغمر بلا من كز رزغار مناك لاد استخوي تعالى كز رزغار مناك لعبادي لاعذاب خوي تعالى وقال تعالى وهو يجير ولا يجارو عليه خواية تنهأت وانا بنا باب خلتشي كالانا انكلا نرحتي كان وهيج كسي كجنات وانا بنا باب كسي كخوابية بتوليلي بسنة توه يعني ولا يجارو عليه يعني جاتو بتبين رزقالي بلا حزابي خواب شيء خود بنا بيت او كسبت بارز او كسنات واني. لا يجارو عليه ما شفت تنهابنا بنا اخواي بنا, بنا, بنا كسب الشيخ محمد كور عبد الله فقل له على توبي بلغ أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حق عليك آية تو إقرار أكي بويك أخوا إخلاص واتاب بختكردنه بختكردني عبادتكان كابي بوخوا بختيكين هابو كسيتي روانبك تو إقرار أكي كأمة فرضي خوا إلى سرتوا وحقي خوا إلى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 دانانيبو دا كخواف فرزي كردو لسرد أبي همو عبادة بو خوايت على بوختكيتوا النابي بشكسي لبي وأو حق خوايا لسردو فإذا قال نعم أقرب رانبروتي بله من إقرار بواكن فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حق عليك هذه بمبهانك بزانم أو إخلاص عبادة أو بوختكرد نوي عبادتان شيا بمبهانك كخواف فرزي كردو لسردو كحق خوايا لسر فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها اه نيزان اجر نيزان فبينها له، هو بوي بسكه ا للادري جابي لادري لا سنا مدم ما دام نازاني من بوبازك اوت او او او او او او أو او او او عبادتك او او او او او او او عبادة او او او او او او ينجو الروجوب عبادة زاني بوغيري خويناكي بهمان شيء ونابي وترقواه نترش بوغيري خوته علابك نابي بس شكل عبادة بوخوبي بس شتيب خوابه خوبي أبيه مو عبادة قاصر جنب بوخوته علابي فبينها له بقولك قال الله تعالى بوبيانك آتي بوبيانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا لرعاة دار بنها مجانب اسمان كردوتمن كلمة دعاء القرآن بمعنى دعاء مسألة بمعنى عبادجية يعني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 الريال بملكتي وببنهاني يعني كذي يعني الرياض سمعتيها مكا. والآية قالت إنه لا يحب المعتدين، ها؟ إنه لا يحب المعتدين. خواي قاله أو كسانى خرجنا كتعدالة دعاء كان بويدنكبرز كانوا هوار رياك اللي كانوا كان برشاوي خالكو أبى بتنا. فإذا أعلمته بهذا، آه. شو معناه يا كميب؟ ومعناه دوهم يعني عبادة بكن بوخوا بملكتي بس الرياض كذي. يعني عبادتك كانت هالتابوت هنكرسي اللي كان وابد إلا عبادة ثاني النبي كبدلك أبي أجناء دنيمخا الرياض سمعت الرياو سمعت طلب ماكله ليه وش بيشتسع خالد قبل كا ليه يا خوالي تقبلك اللي تقبل الله يعني تو أبي عبادتك بك وابي كي نكتو صنداد برايني تو شنازيب كي وبكي منتي بكي بس الخوالي قالوا ترسم خوالي وقبل الله كا فإذا علمته بهذا أجر تو أمته فقل له هل علمت هذه هذه عبادة لله أحزانك مع عبادة أبو أخوا فلا بد أن يقول لك نعم والدعاء مخ العبادة هو لا بد أبيت بلا بلا من زانم ودعاش أما مخ عبادة طبعا حديث ما هي اللوباروا الدعاء والعبادة دعاء مخ العبادة العلماني حديث فر من لفظ مخ العبادة ضعيفة بس الدعاء العبادة أو صحيحة باش فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله كما دام تو دان إقرار أكي كواء أوى عبادة أبو تعالى ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره ولا ما دام عبادة أبو أخوها به توب هابا بردوى مش بس رجل للرجان جاري لجاران يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان أه شريكة شريكة بيأكل عبادته أبو إخوياه لنا يعني بيأغمرت كذبة الشريقي أو صلى الله عليه وسلم أو صاح أو صحابيا أو تابعيا أو يان أو, أو, أو, أو, أو, أو, أو فلا بد أن يقول نعم هو لابد بيبلي باله والشريكة بيأكل يعني يقال بزاني بتوبي بلي جاك وتابع الشريكة بيأكل بيبلي, بيبلي مشترك لحالته باب النسر الشرحكي تمعبارة لله فوزان الله أي تسألوا عن معنى العبادة وما الفرق بينها وبين الالتجاء لكن لماذا يجب ان يكون هناك اجر من بو هناك اجر من يكون هناك اجر من يكون هناك اجر من يكون هناك اجر من يكون هناك اجر من من يكون هناك حول مثلا mister. شركة MEZ. معناه عبادة له نزانة. ولو التجاع شركة MEZ. معناها عبادة, معناه عبادة نبي 중? عبادة يعني بخوي تعالى. هذه الحالة ما يعني له نك推دّ خلال بين دعاء وللتجاع؟ وبعد完 ان يترك العبادة وللتجاع. قل ما العبادة واجبة او مستحبة؟ فالأهن لämä lippm biscuits ياンタحة حبت..، mijn duckmas بيقومان هما نزاع كواجبة فلا بد أن يعترف أن العبادة امر واجب وحتمي على العباد باعتراف أبو بكر عبادة كردن والكثير سمع طاعيخة واجبة لسر عبد كان وأن حق الله تعالى حق الله على العباد او حق خالس رعبد كان فإذا اعترف بهذا فقل له أجر اعترافي بملك بيبلة فسر لي العبادة ما معناها وبين ليمان معها هذه تفسير عبادة أمبوك أن كان عبادة أمبو بيانك ما دمت أنك اعترفت أن العبادة لله ما دام يسأل الحمد لله وعبادتها ربو أخواناك لي وغير أخواناك لي وأنها واجبة على العبد واجبة العبد كان فإنه يجب عليك أن تعرف معناها دفاشة ورى معناك أشي بزانة وأن تعرف أنواعها أنواع كان عبادتي عبادة أنواع زورة وإلا فكيف يجب الله عليك شيء أنت تجل ولا تعرفه تونا بي خواشتي كدرس واجب كاتونزاني اوشتشيا وانوع كانجه فانه لا يعرف العبادة ولا يعرف انواعها وهذه آفه الجهل من كبر اديا للعباده نزانيو تشي وانوع كاني واما مصيبه جهاله جهلت او من توجاك كوانا زانين ومن هنا يتعين على العباد ان يتعلموا ما وجب الله عليهم كاتب حيث الدرس عبد كان برون اخوان في كلش ثاني كاخوا واجب كد ولا وما فرضه الله عليهم حتى يؤدوه على وجه صحيح أو فرضك رضو هتعب الشواذ كي تأكل ريكوبيا كل رأس ما يخل به وما يبطله دور كونه لوش تاني كوا خللك لو عبادة دور الزكاة ياخد بطال ياكاتوا أما أن تعبد الله على جهل تو عبادة كي بوخاء بجهلته نزانين فإن هذه طريقة النصارى الضالين أمر جي كيا أمر جي أو النصرانية ضالنة كوا عبادة بوخاء كن بلا منازل نشون بيكن بطريق غلط أي كن يعبدون الله على جهل وضلال عبادتكن بخواب نزانين وبقوم رعي والله أمرك أن تسأل وأن يجنبك طريقهم خوا داوي لأي مكر دوا تعكتها كمان أبيلا فرض عين لسر بيع وجنمان لسر كروكشمان لناشك كمان أبلن شيء اهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خوا هداة ما ببراجير اسلام قران رقيب يا محمد صلى الله عليه وسلم رقيهم صراط الذين أنعمت عليهم رقي اواني كنعمته درجتوب سريان لا انبياء لا رسل لا, شهداء, لا صدقين الشهداء وهروها بلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين رقي مغضوب عليهم ناك يهودا رقي ضال نجناك نصارى يا توخا دوي اميليك جالي ريا اشتكي زور مهم بعسكين بدأ خوا زور بيزور بيز خال تشي كاتك أمني جاء كان أم أي تناخر إنه بدأ خوا رأوا استوان خوايا اللي عليه مظالم كشي بناوي اسلام على انتخابات برلمانات يا بده خواه یعنی. لیه نجگان خواه ابند پارزیل راجای پارلمان کتیه تو مپارلمان. حالا وشی نه تو مسلمانیه. فن آگریم با خواه. خواه ابند پارزیل ديموکراتیت. و تلاعات که حالی خواه. نص رایتی پیام مردم پیشان مثلا راجای بس پرسیاره که علما نیه ده فرانسای نه. علما نیتی تعظیم ده فرانسای نه. أحيانًا يبغى يتناول فرنصات وحرى بني بشرة تتماشى على القرآن خالق يقول الله سورة نجمة عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا أيه تعريف علمانيته الدنيوية اللا إخروية خالق الله بشق الأوان كشيء أمر حتى الله سرمان بواكريه هم مشکل که ایا؟ علیا چهار سرمان با علمنیت دکریت، چهار سری چه شکالمان با پارلمان دکریت، چهار سری چه شکالمان بر رئیس جراینا و بر رئیس شعب دکریت کجا تو بگر ربر رئیس شعب زنا ود پیاده خوابیده. امروز زوجمانش تی سیر سیره بی بداغ ولی، ام باس علمنی نکم، علمنی رجی علمنیتی گرفت و کافر خوی علاقه کرد و خون کافری نکم من علمنیم من دنیاییم من اخراویم نیم یه لام کیف خود هاي قريله <سؤال> سوره البقره افرم في من <مشترك> الناس <سؤال> يقول <سؤال> ربنا اتنا في الدنيا <سؤال> وما لنا في الاخره من خلق توج نصيبك الدنيا والاخره ابره تو الدنيا خذ بوخذ بس كلك الاسلامي تولي ولا ترى سر من قرانه يبر الشعب هذه كم شعب او شعب الجاهليه كل السيكو ضلالتها يا قايل اخو عينيا او شلكي او او خلقك للشلك العلمانيه تا زوربي زوري هم التحقيق دوب العلمانيه وقريته بالريوان يا أنا قريته براي صوفي داريوش كان قالن يا عبد القادر حيحوبه وكان يا أنا قريته براي كان هذه كيه أمره لنا مجتمعي ما توحدي خالص براي براي كم تنين نفر نبي تو قريته براي زورينه أدوري أدوري للبرلمان القرار با خود رازی بیبوه، با خودش تو تنها آهالا بزرین و کمینه بیکی. ماستو بعقلی تو قم جای اگر دل قرآن کدیکه خواهی تعلق فرمه اگر تو اطاعی بزرینی زورین میخالتشی بکی ل ل رجی خوا سرد لیشیم. و این تو طعثتر من فی الأرضیو ذلوق تو چونه ببازورین بیکی؟ امر رجی یهود نصرایا تو بی بحق بیکی بلکه من لقل حقه مگر کسیشی لقلانه بی. اون حقه امر رو میذارن چون سریل خالقشیانو. والا بابغرين ولا الشعب مو غارين ولاي خلق لا ابي بغرتو ولاي خلق. خلق هو, هو تعالى خلق بس لا الله كان اقول لا لا الا الله معنى لا اله الا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 <متحدث> يمان بينا لين إسرائيل، فيلا دولة يهود، دولة شركية يهودي، إسرائيل يعني عبد الله، أمانة، أجرنا واستب، بس بس جولك بيان ولا توكر من يلبى قربانه بمن دسم هذاكم، نخوي لبركة، تبي خواتي لبركة، بلي نيهودي ونا نصرانيم، حتى يدنا نصرانيكم نزعيبي يا جماعة أصحابنا كده سرتي، سر إبراهيم، خايف قربلي إبراهيم نيهودي ونا نصرانيبو، حنيفا مسلما، وما كان من المشتكي.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 وهاوي نكانيان او انن ببي علم وعلى غير طريقه وعلى غير معرفه بالعباده نزن عباده شيا وانما يعبدون الله بالعادات والتقاليد خوا فارس بالعادات والتقاليد وامرهم همي عادات وتقاليد يعني منهجنيه ناخنيه لكيان اني النيه او الشخص بلا الاخوازات من كسيه القبول ناكم وما وجدوا عليه اباءهم واجدادهم او ابا وبيراني على سربينيو تو امروانيا امر تماش الريبازكان كهمي همي حواري شخص كا همو همو همو اتر اقرب طريقي علماني بياب طريقي الشركي صوفي دريشي به دون ان يرجع الى ما جاء به الرسل ناقرانو بلاي بي غمران ونزلت به الكتب ناقرانو بلاي أو قرآن بي هاتو تخوارا وهذا هو سبب الضلال كاتهوي او قمرائي اأوية والالتجاو هو طلب الحماة من امر مخوف لا يدفعوا الى الله ونباس لالتجاو الالتجاوش يا خدا نبال بناقرتن بريتيا للطلب حماية تواكاري باراستنا لخوا لهركسيك كتود طلبك الالتجاء ويا لشتيك كترسناك إلا خوا لاي أباك سيتر لاي نابا كواتا عبادة دنيا أغربو خوابك عبادتا أغربو غيري خوابك الشركة فهو نوع من أنواع العبادة والله سبحانه يجير ولا يجار عليه ويعيذ من استعاذ به خوايت تعالى أمد طبعًا نوعك لأنواع عبادة وخواته روا تعالى خوي أناي خل شيء دان كس ناتواني أناي كسيباقك خوي جورا بعقابي لبسنة وخوي جورا خوي أو كسانا أبارزة كوا داوي بارسنه لخوي تعالى أبكان فمن تجا إلى ميت فقد عبده من دون الله هر كسي خوي باتا بال مر مردويا ياخد داوي بناهند إلى الدنيا بك أو إلى مردويا بك أو أو كسبارستويت إلى خوي تعالى هو توع عبادتي بكردو وكذلك من أعظم أنواع العبادة الدعاء هروا هالا قولة ترينجور كاني عبادة دعاء بارانويا نزايا داواك ابن الله حيث قال الله تعالى أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين يوا داوا لأخواي برورت قاتان بكن كدرسي كردون واتد داوا لدرسك هات مشاكة أدعو ربكم معناي ربو بيت وهروها معناي ألوهيات وكوتما الرب أقربتان ها هردو معنا قيني يعني بما انا لا اويتو دروس كردو دو تو عبادت بو ابكه كاتك ستو دروز نكردو نا به عبادتي بوكي اروني ماذا خلق الذين ها من دونه بزان ايواني لغير خوان شي اندروس كردو ماذا خلق من الأرض. ام لهم شرك في السماء هذه غير غير غيري خواك عبادات يانبوكن كسمعوا طاعيًا بوكن يان دواني لكن بزام لا اسماءنا كانوا زوي بزام عزان دروس كدل قال خوا يان بجدارية تي ربكم تضر عن لا يحب المعتدين دعوا لغير خابك أو معتد وأنت بالتجائيك إلى غير الله قد دعوت غير الله وهذا شرك توك يا غير, غير الشرك محمد يكون عبد الله فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله وانحرته هل هذا عبادة سيدك ليا ام آیتی هنا ولی پی بله ام آیت از آنیت که خوای گر فرمیتی نج بکه با خوای پروردگارت و هر وها حیوان سربری تنها بو آور سرب را اما دعیباده دو نحر تو آجری طاعی خوات کرت نیشد کرت و تو حیوان سربری اما عبادت اعنا فلا بدان یکون نعم بران بر بپید بله بله نیشد سربری عبادت اف قله فایذان حرفت ل مخلوقن آجر بوق مخلوق امر كرت نبین أو جنيين أو غيرهما يا يا جني يا غير أوان لا ملاك وصالحين هل أشرقت في هذه العبادة غير الآية غير إخوات بجدار كده لم عبادة آية فلا بد أن يقر ويقول نعم طبعا بيقرارك قراءة قبل او أو بجدار يكسيكم كذو لم لم يأت تتوبي بمشريك كات تتوبي بمشريك قال لي فصلي لربك وانحاف آية أمر رب خالتي بلاوي يا رسول الله بلا ور النجيك بكبوب يا كمرل هب النجبو آه أي لا ماشي ولا يعني ونحر لربك أيش العبادات كواة شو أنتوا نبي نجبو سربرين يجبوه غير إخواننا كي أجينا ولو بدأ بو غيري يعني أوجنا ما بيني ما خومن بو ما سجدان بو بن كرنوشان بوبن. يعني الركوع السجود أكانيش على التجارنا وترى كذا الركوع السجود فيها هرب بشري أبو بشر الشيء بدل لشرح هذا الشيء غلط لا بد إذا تلوت عليه الآيات والأحاديث بأن الدعاء عبادة لا بد أن يعترف أجد توبوا تباس كذا ما ساندبو خلندوا أحد ساندبو خلندوا كدعاء عبادة تابي فتقول له كما ذا اعترافي كذ لو دعوت تابي لو دعوت الله في الليل والنهار توشون رجدا والأخواب لكنك في بعض الأحيان تدعو غير الله بلام لجارك لجاركان لغيري خوا دعوات كذ هل تكون مشرك بيبلا تابي بيمشرك فلا بد أن يعترف ويقول إنه مشرك بيبلا من مشرك بوا لأنه دعا غير الله ومن دعا غير الله فهو مشرك لغيري خوا دعوات كذ لغيري خوا دعوات كاوا مشرك أو إذا كان من دعا غير الله ولو مرة واحدة في العمر أو كسي أجر دعاء لغير خوابك أجر يكجارش بيل عمر يكون مشرك بشدت طبعا توبنك ها كتوبيكت هو خا يقول لا مجنح خو جبه مع أنه يدعو الله في الليل والنهار باش وروجش أو كسهر دعاء لخوابك يكجار دعاء لغير خوابك توبيل سرك لا سره مر بوجهنا بأبدية روا أبي عقادر مشرك فكيف بالذي يلهج دائما بذلك أي أقر يشك بردوام أميل سرزار به بردوام يا غازي قيلاني يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان ويقول يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا فلان فيصدر منه الشرك الأكبر كثيرا أي أقر كسك بزوري أميل أدن به فإذا كان من ذبح لغير الله أو صلى لغير الله يكون مشركا أو كسي غير خواسر ببرا يأخذ بغير خواهن يجبك أقر مشرك به فكيف يبي من يلجأ إلى غير الله في كشف الشدايدي ألا, ألا يكون مشركا كسهوي بات بالغير اخوا لنا راحتي كانا لا لا بردينيا راحتي كان ما بيبقى مشرك بلا بلا وبيبى مشرك لان الباب واحد چونك ابواب عبادته هميكا وأنواع انواع كلها بابها واحد لا يجوز ان يخلص لله في بعضها ويشرك بالله في البعض الاخر نبي هندك ابو اخوابي هندك ابو غيري اخوابي نبي له هندك اخلاص عباده ابو اخوابكيتو له هندك شابو فايت على عينك استبعان بعان بخلشي بالرجال رمضان هم يلا بوكي همیشه بخواد. هنیه به عام هم همیشه بخواد. باشه. ای بو چی تو کاتک که یه حیوانی کسرب را آلمو مولی پیگامرسال آس. آخرش شرکت کرد. او پیگامرسال کرد. آخرش شرکت کرد. لیری آبی آگداش تیک کینو دائما لباسی که الان فلان کس مشترکه. طبعا بتأکیده بیابه مشترکها. آو شخصا بیابه مشترکها. هیچ گمانی فرق بين مشريجك معذب ومشريجك غير معذب شيخ الاسلام للمجلديه قفرمه او كفري كتعذيب سر ادري او ابي لدوي بلغ الرساله او كفري كتعذيب سر ادري أو ابي لدوي تشي يعني كسك كبوبة مشرك كي عذاب ادري كزاني او شركه غيرنا نزاني عذاب نادر والله مشركا قادر اي شيء لا طبعا نجي لسرك لان رجول نعرف ان نجي لسرك هنا اشهرنا اخرته قبل ثاني مصومنا نجني ادله الناس الرايده است يا اخريا ما حكمك الى دنياي حتى قبل الزاني شكا حكمي شركي بسبب تطبيق بو الا لم الروج قيامه ام شخص شيء لك تعقيكتو اگر ني زاني به ها اگر ني زاني به اگر زاني بتوبي وتراب لا اهل ناره وكو امرك ري لحي خزاعي آخر يا اخره لك يا فترة نبو دايكوا دا باجي بيا مثلاً على نبون حدكش على عزابانين في النار شو كمشتركي ها معذبة ويكبي يتراءى زاني زاني تقول شعبنا بازل أم كبراه إلا دارحنا فار توك هم مشترك أو مصروا لا سراه وأنا بيني زاني به كم مشترك ماني معذبني لو شکر کرد نزالنا، ولی نخیتونه. چون تو پیالی کافریه که او نیوز کار. یعنی هم روزش تبیستی، ولی گفته او علما نیه شکار. چطور پیالی رسول الله تو چطور پیالی مشرک؟ آوتشیا؟ آو؟ خدا نیوز کار. آخر بطال کرد آو. بطال کرد آو. آو بریتیل هلوا شرنا روي او ایمانه. اوشته مسلمانه هلوا شرنا کانیم. ایمان بخورن نوا. بیا زور و دیابن لی بترسن. نکونن آبی. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ وتوبيه لا آية أم كما كما قرآن يلصهرها تأخاروا آية أمانة هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ آية أمانة ملائكه صالحين ولآتي أنا فلا فلابد أن يقول نعم يطلب الله أن فقل له ولكن يجب ان يكون إِلَّا فِي الدُّعَاءِ يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ولا يوم يوم يوم يوم يوم يوم اوان نبو يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم وأنا اعترف يعني بأخوة كثير وعشان زاني أخوا خالقه رازقه مدبره خويت على خاوني أنا وأن الله هو الذي يدبر الأمر عشان زانيك أخوا كان كان ولكن دعوهم ولتجوا إليهم للجاه وشرفعة هم ويش كي أوان دعوة لي كردن لبر الجاه أنا ولا بري شفعة يعني ولا وقلا شبه يكمل دوم سيف اسمه لا س يكم دواني دعاني أشيبه هنوجاه يعني, يعني وتشيش شفاعتك وهذا ظاهر جدا كاتب ابو زانين ابي ام القران بقول انه تماشاكن حتى اوان اعترافيا باسماء وصفات اخواش كردوا عزيز كلمة عزيز حتى هاتون اعترافيا بعرش اخوا كردوا كي ربي عرشي عظيمه وكان اخوه ايمان بعرش عظيم يشوا ايمان البوابه اخوي تعالى تنهاش تنهاش خوي ان باريزي اجا شنو نوبحركي ترنا ان باريزي ابلوا دعوا الله مخلصين له الدين هنا عبادتي يا أبو خالك ده جامنا ملي رشتك تام يا بلم زور كفر قريش كسانب كسانب قد عبادتي ناس نا لزور ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من علماني هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون ها؟ تمشاكا. يكون هناك من يكون هناك من وزوريان بلود من حتى هناك من يكون هناك ما يتخوى يوم الله يبارزه، هماني بيخوى نبو حتى يستل خالتي برساله وني مولود يحموه خير عبد المطلب، حضرت. علاقة كان عبد الله كبيه الله سمع كبار شتيا للاعيرة عبد الله. يعني خالتي تصوّر يعني أوها بوه وانا عبادة شرك لا نبوه. أمرش خلكان الكابيني نواجهك على رجوع قريب عبادتك أبو خويت تعالى شيرجك أي دستوري أبو جهل وابو لا أبو جمعتك أي دستوري عبد الله يواجه بي غمص وص دستوري عبد المطلب وعينن دستوري عمري كوري لحاي عمري كوري لحاي خواي باريس بالله مجيد أم لا تمنات عزاء أم هو بلا أم رجائها لله خويت تعالى إتش فقدي ولا عبد القادر رجائها هيش فرق الدنيا بره تاعه ورنج رجوع عبادتك بتحلبو أي أن المشتكين الأولين ما كان شركهم إلا في هذه الأمور المشتكين لم يفعبتهم يا أبو. وقد نزل القرآن في الإنكار عليهم والأمر بقتالهم وإباحة يموالهم ودماءهم جاءتوا تماشاك القرآن آياتي نارد أخواره إنكاري ليكردهم في عليه الصلاة والسلام لنا يا أمبري قتاليا لقالك مليان بباريني هموت أنزان جهاد واجب كلا لسر في صلى الله عليه وسلم أو بدر أو حد أو خندق أو حتى فتح مكوة أو حتى دواء غزو فتح غ اي يا مغامر اخو صلى الله عليه وسلم كاتكا ويكدوش شمشري هالجيشابه امر اخوانا بو هاي غره بينا وتيوا النبي جاهد الكفار عليهم امر بداخو جهاد نما حرام كلاه امر بداخو اليداني كافرغان حرام شلون ابيتي رديتي امام بريتيل شر انجازتي بلا مسر بلا سر دينار بلا سر نود بلا سر نفس مليون يبكش بلا انو اعتاديه لحرب عالميه الكجزه لحرب عالميه كم دول فرمو قودتين في اثنين لص الأعزاء دروس كده لبرخاطري طمع قاني خواني كذناء لبريشاو كليب يا ويا بس بقمر ينظر صلى الله عليه وسلم أفرميه وقاتلهم حتى لا تكون في جردنيا اللي حتى كو كو كفر دروس كفر دروس أكو شرك وكفر دروز نبيه شون كله برخاطري شرك وكفر دروز نبيه ويا وأنا أكوجري لنا وبرين حتى مسلمان كاتكوا لمسلمان تيجي هلا جرت ولا ديني إسلام أو هاي دا صلاة داري مسلمان نبي بيا إلا بالتوبة اللي دا أفرمي من بدأ دينه وفقتله نا بمرتقب كيف يخوي بيت وبروا قالت الدين لسروها مشتيا كوايا كلمة الله هي العلابة وابها جوانية نالن يعني شغف أرمي الله أما آياتها تخوار بقتيالي أو كسانا كخوا كطواف يا كرت كمال خواي خزمة ذكرت كصدقات يا كرت كدس جروي لق موان يا بلا بلام أيويا لا تمنات عزوت ال أق القناعة نكرت لمجيبة فكانوا مع اصنامهم يعتقدون انها تخلق وترزق وتحي وتمي اي او ان كيلق الاصنام كان يعني ان لات منات الدنيا عند الرسك دو كي وان تو طبعا شبه هيك اقدار بن او شبه هيك صوفيكاني نفس قساكن الان با او كان امانه اخويه من امانه امي عند الرسك دو مش بي دروك.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 اليوم يدعون الأضريحة والأولياء والصالحين ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم خلقوا السماوات والأرض. شرف زان الله يلاه. أوانيك قبر أبارستن. طبعاً كتو قبر ببارستيتشيا. كافري، كافري. وبيان الله أوانيك قبر أبارستن أمره. داوى لو قبر أنا أكن. داوى لو بياو تاكو صالحين أنا أكن. داوى أوانيك أكن. داوى شرف عدا كن. ن اعتقاد يعني كأمانة. هذي يقل ما أنا عرضوا عثمان كدو يا رصلي وأنا خلق السماوات والأرض شتى وإنما اتخذوهم لقضاء الحاجات والتواصل بهم إلى الله ليشفعوا لهم ويقربوهم إليه زلفا والاتجاه إليه في كشف الكرب والشدائد. مشرب المشتق نابا نابا عباد قبور نابا على أمجر كسانا مشتق عباد قبور وبيعان الأخاء بالأخوة زاتر دوا لكسيرنا كان بس إن شاء الله نصل شبهي بينجم قال اتنكر شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبرأ منها سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك